وَكُمْ نصقُ مَا تَرََكَ أَزواجُكُمْ إَِّمْ يَكُهَُّ وَلَدَ وَلَكُمْ يَسقُ مَا تَكَ أَزوااجُكُمْ إَِّمْ يكُهَُّ وَلَدِ فَإِن كََ مِن بعد وَصِيَّتِي يُوصِي نِزَهَا أَوْدِين مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي نِزَهَا أَوْدِين وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَضْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم ولد إن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ سَعْيٌ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وصيت اتوصون بها اوذا وان كان رجل يرثك لاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس وان كان رجل يرثك لاله او كل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذه وصيتي يوصا بها او دين غير, غير مضار وصيه من الله وصيه من الله والله عليم حليم الله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها